أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم مجدين فنقتح من اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتغاصوا بالصبر وتغاصوا بالمرحمة كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم